إلا هادي لأ وكي لا إله إلا الله أحده لا شبيل ثلاث أن محمد العبد هو رسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ونمشتبه بهده إلا يومه <تصفيق> <تصفيق> هل ما رأى؟ يقول لب العزة كمارك وتعالى انه يشكع تفاعة حتى يكن الله مثل منها انه يشكع تفاعة نفلئة يكن الله كثل منها وكان الله على سيء المسيطة إلا في الثالث التابق لقرآن يأمر المؤمنين بأن يأتي الخبر فعن ينتره بالعديد فعن يكفي فقد اخذوا اهدة الاستعداد فان عد الله يتربط به عليهم ان يأخذ اسمخته وان يأخذوا في الهد وان يكونوا على اسم الاستعداد وان يكون كما يقرروا اعطفين على قدم النفاق فعن ينفروا وان قد يكون الذهاب لافراد جماعات صغيره او جماعات صغيره فان قد ينفلق ثلاثه خطاء وترايا انجم ولو استقر الامر عليهم ان جميعا ستفاتلوا عن هذا الامر هلين عدوهم متربش به القرآن يبدأ وكرر التنبيه وعاد مرارا ان اعزاء الاسلام يقضون وانهم يتلوهن في الايفاعة ينقضون على المؤمنين القرآن يكرر ويحزب. لا يرقبون في مؤمن سلا ولا ظنة وأولئك هم المعتدون إن يبقى فيكم يقولوا لكم أعداء ويبكتوا إليكم أيديهم وأيسمتهم للسوء وردوا لا تذكروا فهل مكتب المياه الإسلام إنهم انتراكوا لمعايشهم والأحوالهم كذل كتباعت عليهم الامن كما تباعت الاسرة الى حفاعتها تقلنا ان القرآن يحذر من المنافقين ان نبتئين المعاركين الذين لا تستطيع الجهاد اليوم فاننا لا بد احقق ان نبتعد ولا بد ان ندهو اولا ولا بد ان نتعلم اولا هذه العراقين التي يضعوها المبثئين المناسكين في قبيل الأيان وحديثها لا بد أن نحضرهم على أنسكنا وعلى أولادنا فإن نريكم لذلك يبثئان هؤلاء ثانية الناسة فإن يهمهم أن تنجري أجنوبهم وان تنترى ابوتونه محيطه طريق اخر كان يتمنى عمل مقربه الى الله اكثر من الصلاة والبكاة والاستيام ونحوذان فلما اترت الله عليهم الذهاب اقاع عاطل وفتغل. فلما كتب علينا الكتاب إذا فريق منه يخسرنا الناس كخشية الله أو أتب خشية فقالوا ربنا بما كتبت علينا الكتاب لين لا أخرتنا إلى أدن الفريق هل لا أخرت علينا الأمر بالكتاب إلى وقت لا أقف فذكرهم في وأن الدنيا متاعها قليل أراضيك بالحياة الدنيا من الآخرة فلا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا ويظهر كثير من الناس أن الجهاد هو الذي يقرر الأدب هو الذي يقصيهمه وهذا هو الذي يمنع المرأة من ان تبعث بزوجها وينه الان من ان تبعث بزوجها ذلك لانها تعطي ان ادره الذي يكون الى سبعين او سمانين ينقف الى ثلاثين او اربعون الكل التي هو فيه لتذبق القرآن هذا للجعب لبين ان الادار محسومة وان الاعمار محسومة فلا يمكن لجهاد ولا لغيره ان يصدّن الاجالة ولا ان ينكسى الاعمار حتى القرآن هذا يبيّنه هنا قال انا كان لنفس انتنيت الا باذن الله كتاب مؤجلة قال هذا الكلام هذه الايات وفت الايات التي تتحدث عن الجهاد وكأنه يرد على الذين يجرمون أن الجهاد والجهاد إلى الموادين يوقف الأعمار فعلى ما كان لنفس الأنتميس مهما حضرت الجهاد وقاتلت في موادين الاختال إلا بإذن الله كتابا مؤدلا أمرا مكتوبا وله أجهد وله موعده الذي لا يتحدث الآخر عن جماعا والمنافقين في قديم الأيام وحديثها جماعا يقول فلن راح عامل راحا عن حيث مثل. مثل الشيخ اللي في معترنا واحدوا لا يبسنون ولا يبسنون شيء الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاؤونا ما تفكروا لو أطاؤونا في ايه في القويض في عن الذهاب لو أطاؤونا ما تفكروا كل تجرؤوا عن أنفتكم النوت إن كنتم صادقين هونتوا أعادين لما يجيكم اليوت ينعدوا عن أنفتكم. ان كنت ان تبطيها هذا الاجعاء ان ليروح من, من جهاد ينتفهمه وشبك ثالث دجل ان يبتدين من جهاد يسهم العقيدة صحيحة هي جاءه خير او خشنات او نعمة قال هاجم من عند الله جاءه شر او ضر حوليقنا قال هذا بشأنك يا محمد هذا محمد من غنبك احنا كلنا قبل مبيوت محمد في في رجب يجارع لما جاء الجارة القاد والنعم طرافق في الوقت انتثرت من محمد فسنهم حسناتهم يقولوا هذين من عند الله فسنهم سلياتهم فسنهم من عندهم فالفتنة فالنجرات مجموعةهم القرآن حتى عليهم وأمر الرسول أن يرد عليهم من عند الله النعم والنقم الصحة والمرض الغنى والفقر الغنى والفقر إلا هذه تقديرات من عند الله، وليس من عند النبي محمد فيهم، لأن مهمة الرسول أن يكون رسولا، مهمة النبي محمد أن يكون رسلا، لا مقدرا، ولا مبدر، ولا مسرفا، ولا يملك في أمر النعم والنقم ونحو ذلك الشيء. لكن الذين لا يستقيم هم الذين يتكلمون بمتاهات الكلام ان هؤلاء قوم لا يتقيدون حقا في او السياق الحثره الطيئه اللي هي بمعنى النعم والنقد ويكون الحكم الصهيئه ان معنى الطاعه والنطق ليه حاجة تاني ليه معنى الطاعة الامن الواقع اللي بمعنى المعطية الناس ليه اللي نعمة الطاعة اللاه هو اللذي نزعل اليه وليه قبل ننهج الناس يوارعنا في الطاعة الله يفتح من اراد الخير ويرجى من اراد الخير ويريد في الاتجاه من جاء من الخير يبقى الطاعون الله ما أقربك من حسنات فمن الله لان الله من الذي حجره. وهو واضع منهجها وهو الداعي الى الاستقامة وهو الداعي على خير وهو المبعد عن الشرق وهو المرهد في الحق وهو المرهد للجاكل اللي يتقوم على المنهج ده فعلى الحسنات وهو يقام بالتوعات لأن الله العين واحد يهتدي قد يزيده لهم فتية آمنوا ربهم فتياهم فتيا فالذين أتروا لأدهم فتيا وأتعهم فقيا شاك شاك شاك المنهجين عند الله يبقى اصابة من خسراته في المنهج ان يرغب عن هذا المنهج انه يجيب مناهج ثانية انه يحب الكثاب انه يبتعد عن ما دع الله اليه وقع في المعقول ام الناس ان يتأذ عن الله. أنا من في المنهج الله انه اصابة من خلقاته في الناس أصابته من سياط من المخ، ليكن من المخاطين من المخ، لحتى ما يسوي أو ما يسوي، مثل فتح، حتى ما في كثرة الجو من وكثرة الأمعاء صحة والمرض أيه على الدرج من حسنات السياح والمرء يرد الكل من عند الله الكل من عند الله لكن الله كله يرد الصحة والمعصية صحة من الله ويتباع إليها فأعان عليها وجاء من هده بها وجاد من أراد طفاعة طفاعة ومن أراد الاختباء هداية أن النبي يتساعد عن هذا النمط منه ويتبع لناه بالإخرى ويقع في المعطية فهو بالنسبة وما يجيسك الرسول أول أن من الناس رسولة وكفى بالله بالنسبة. الله خرج من هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ الله هذا؟ وجل هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ من من هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ من فقولوا ما لا تقولوا وهذا قول المرضون هذا الله على من تكونه ترى انه يبرزه افضل برج فينقطه افضل نقش فليس لكم عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون اليس ناخذ يكم في اثر البر كان الخطير يقع في معطية الله فكل مال يقع المسلم لا يجد ان ظهر نفسك والاستقامة لأني ياشك الظاهر الباطل لأني صادق العلم العالمي أما اننا فأم المدينة كلها في قطاعة موقعة. إذا ما غاب من عند رسول الله تعالى عن بيت أمير اخر الله يكتب ما يريده، عنهم وتوضّل على الله لكتاب الله. لا كل قرآن يذكرهم لأن القرآن من عند الله وليس من عند رسل. لان البشر لا يستمره على حال موحدة الهوى والغضب اكتفتح والشتاء اكتفتح حتى لا يمكن البشر ان يكون على حال موحدة كوله فلو من عند عور الله منعود بشر لوجد يكون اختلافا كثيرا لكن يكون من عند الله الله لا يتغير ولا تتبدل أحواله عندك القرآن على رقية واحدة من الأجدل من العلم من التلميذ لا اختيارات فيه ولا تناقض أبدا وهذا يدل على أن القرآن من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجد لو فيه اشتلافا كتير وبعدين يوجي ثاني يشير اي سائعة اغرزها في اي مكان مش ينحط السائعات ويعرف داخل المجتمع ولا يضره لا اي هي تلقىها. هي تلقىها. شائعة يتلقاها ويتلقاها يقول مهما كانت اضراغها لذلك تلقفوها المسلمين في سائعة ايه حديث الاسل يقول القرآن أن نبهد تأمير شديد وقال بلت غتقلوها والدك بلت تعرضوها على عصلكم بلت تعرضوها على عصلكم على قم في تفضيها، على طول، من, من. تم أذن على أذن على طول، تسمعها من هنا و منه، من ثلاثة و ناهي بألف الشيء بأذن، ما تقول منهم سبعة، كأيهم ما فلتقوناه دي ايه تكترى يعني كأني اجل بتتنقصر من كل السبب ونشر على كله اه ده الخطورة هي الخطورة اللي كل واحدة واحدة انحرفت وكل واحدة لذيكها اكترار او منور او نحو كل شيء تتحدث الالتناس المسلمة العفليات ستتعد عن نفس هذا لا لا بشيء شيء الميه ايزة اخواني النامه مالكان ده فياكم هجا وليكن زاكم هجا المسلمة تترفعوا عن كل هذه الاميات دي من تخدي معاني المنزل. هذا ما يحبه الله. أحب ما أحبه الله. وأكره ما أكره الله. الله يحب معايا إنه أكره السفس. أنت غير محب معايا إنه حبي من السعي على كندة. يعني كندة يعني حبي لبيو. يعني لا حبي إلا أو في وقت من وقت، في شيء جوه في شيء، ما كل يوم، جاء قلنا بالصلاة في لها تنزه من جزء تيجي إنت جاية، ها؟ نرى بتجري على مثواني طاقتين، ما ماشي اخبار الناس و احوالهم <تصفيق> انت مريد يكون شخصية القوية تستيل انهم علاقت القوية نبعض على النارق النارق مقالد ممكن في القلب النارق احنا لا يفيدنا في الشيء ايه كده من ذات لا لا إيه اللي تيجي تبلند واللي حلوة لما عنك الأخبار حطوا كذا من بات والخرط فوق يعني من هنا عرفت من عمل من اللي قلت تتبناه حرف على إما إما سألني ما هو سأل حتى في إنكار الإيمان. فإذا جاءهم أمر من الأم أو الخوف أزاعوا بكم أي حادث من الأم من الخوف من أي خلفات يجوئونه يجوئونه يجوئونه فلنش نفيد فلا يوديه إلى الرسود فإذا أرى الأم منهم لعلمه الذين سلسونها مثل يوديه إلى الرسود في حال حياته وإلى وارثك الرصيد بعد من الناس في علماء لهم بهذا هذه الأمور من دون من الأم أو إشاعة من خروف إشاعة من فاحشة إشاعة من فاطح لا بد من حملها فجأة من وكنت اظن ان النساء هن اللاتي يرتبن الشارعات هاي شنو هو جبت في امريكا اشده حتى من النساء اه اصل الترويج لا حق النساء عليهم هذا تحفاج لها تحفظ رجال أو نساء وعالم نسلم ان عن كل هذه الأمور ولا مدنيه وقته في شائعات قد تدروا نسلمين وقد تنقفوا من قدره وقد تحفظوا من مكانتين ولولا اتفنقتموها كنتم لا يكون مدخلين. لا يكون ما ينبغي لنا أنك كل هذه تنزل خدمه هذا النحوظ العالم متن في ثلاثين الشعوعة كله ما تنزل في الشعوعة ولا تنزل ممكن في, في, في أكبر على لا أكبر عن الناس كمان لا عن الناس فيعني يعني من هذا المسلمين في في اذا إذا كان بمجرد الش على بمجرد الش... لا لا تر تردد تردد هذا ما لازم بمجرد بمجرد العضة أو التنظيم يكون عنده من الشنار شيء لذا جاءهم امر من الامن او الخوف اجاعبه ولو ردوه الى الرسول لا اول الامر منهم لعلنه الذين اشتنبتونه منه اكيد انهتنا الوار جاه من فضله ورحمته للخير ويجيهنا عن الشهر ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الى قليلا. لفضل من الله ورحمه انه يعدعونا ذا الخلج ويجنبنا الشرق ويحذرنا الشيطان ويبينوا عجواته لنا ويقول الشيطان لكم عديو ومسكتشفه عديوه الله من علينا ورحمته الا الشيطان انه يحرد الله رسوله على القتال مرضة مخرى من انت عليك ان تقاتل حتى ولو لم يتجئك احد حتى لو كنت وحدك تقاتل ايه كما جاءت تحريف لتعبئة ولمقف لبيان لامر اقتكال قول شديد ان تقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك حتى لو لم يكن معك اخذ قاتل وحرم المؤمنين عسى الله ان يكست بأسا الذين تقوم بأسهم قل الله سبحانه وتعالى اقوى منه الله اشد بأسا واشد تنفيذ انا دوري ايه دوري في الجهاد فقط انا دوري ايه دوري عن دوري دوري ايه دوري ايه والسلام عن الجهاد هو خصوصا الامر خصوصه حربي واحدة زي احتلاطي اني يتبعث اني تستطيع من زوجها احد من اهلها عبدان رايز اللي مثل الشفاعة, الشفاعة حسنة. اللي شفاعة حسنة ليشفع شفاعة حسنة وكله لثيل عن التهاد الكلام في كل مكان تعبئة الارواح والمسل ومثل في هدينة. فالقربها ارعى ان احنا ظللنا قرية طويلة لا يتكلم احد في الجهاز فظللنا الطريق فتمنتدنا السبيل ولن نعود نعرف ما يسلحنا ونبتعد عن ما يسلنا الاستعمار اللذان جاتم على صدور البلاد الاسلامية قرونة استطاع ان يوجد لا وفرق ورحل اذهب الى امن ذهب الوطن الاسلامي وان احب ما تحفظه للمسلمين ان تجاهده ان يعيشوا في لا مع اعاديه دين التي لا تغرب لا تغرب عنها الشمس او عن ملكوتها استطاعت ان هي تنجح في البلاد الاسلاميه في الدولين في امني في الزهاد زي غلم احمد في البهائية في البالية هذه الفرق كتبت كثيرا وقالت كثيرا في إشادة صائد الله وابعادهم عن الفرق فاصلع الرجال خائرين عظيمة من دعضاء القوى خارق القيود ستنجوا معي الجهاد مرة ودوها ده فرد جهاد جهاد وكل فرد جهاد جهاد ليه لانو خلاص اتردوا على ان هذا الامر يجب ان يلبس وان يترد وانو يتحدث قاعدا فيه يعني كنت تتيني في لو جد عقود سابقة عشرات السنوات الطريق لا كنت اشتغل نخد من خطر الجهاد اللي ده لا في المفاجد ولا في المجتمعات ولا في المحاضرات ولا في... يعني, يعني هم عزيزة تنساها امره في جلدت ان لما قتل يعني شنفت حتى غيرتك وفي المعنى صريقة الدنيا ولم تقعد وقالت انه ذا هو اللي على مصر هو في ايه تقدمهم للمحكمة ليه؟ ما تعور الناس ولا تعورت الكثومة ولا النيابة ان عليهم سكر الجهاد فنبذ المسلمون لأمر الجهاد نبذا كاملا فالقوان المسلمين في جلمة هل لا يدعو لك بالمعاونة للمتاعدة لأي آية في جهاز الآية جاوب على كل مستقاتل في كذير الله لا تكلف إلا لك إن من يشفع شفاعة حسنة يكون له لطيب منه حي يهطى عن الجهاد المثبت ألا من يشفع شفاعة سيئة يكون له كثل منه كتل. سيقفل ما قاله وما دعا اليه وحيأقول <تصفيق> احبط شفاء بلا فعله ربنا حيقيت هؤلاء وهؤلاء يقيتهم تأمين يتعينهم يتعينه بيرقيهم حيوصل لشفاء شفاء حسنة من جنس ما عمل وحيوصل لشفاء شفاء من جنس ما عمل وكان الله على كل شيء مفيد سألنا كتب جميلة كتب يعني سألنا يقضي من دين ما عمله الإنسان لأنها يشفع شفاعة حسنة وضعوا الجهاد نسائد عليه ويبيل الناس، لتكلم المثل هذا المنزق ويشدعوا وريهم وأبنائهم وإخواتهم وأزواجهم ألههم نفيس بالمشهد والنفيس اللي عايش على شفاه سيئة يخوف الناس ويغضبهم ويقلقهم ويبعدهم لكن الله كسب منها جزاء ما قال بقول حتى من غير الأمر بيان مثلا بطنه، في رأو البطن أو رأو من تحت، حطب إلى شرح الموقف وبيانه على حقيقة. خلنا نتبين الموقف، يبين الموقف المكمله، آه، لما هم فيه من العجز، لما ألقى من النتائج، خلنا نتبينه. كيف يكون الأبطال الأبطال وكيف يكفرن كيف يكفرون وكيف يزمعونهم فيها عطلات الخطر فمن يهض عن الإسلام فالبني فالبني فالأبطالات مستخاذ إليهم ولو أن كل أسرة مسلمة تدنى خطرا لأن فذتهت من هذا الخطر فعكذا فالإسنها تساعة عايز نقول بصراحه الموقف على حقيقي ودعوت الى الخوف وبيان على الاجر فيه ااا هذا الناس ويقول لهم ان الخلائق لا جزء من هذا الذي انفعله من السكين خلالك وما ثلاثين للناس كل ماكف من المواقف الذاتية لكن يتنجد ان يتعاون فيه بشفاعة نريد نتعاون من ايجاج جمعية اسلامية للنساء. من خلالها يضع النفاء الله من خلالها يقلنا نقصد من خلالها يقضى الكتب والشرائط من خلالها نقعد كل الوقت يجدناها في رطة من خلالها يتعذفنا على النفاة في الامر الكبيان وأدرستنا فكرةهم في كنائدها، وخصتنا ما يتعلم بالإنجليزية وعندهم رغبة في علاقة، وتحتاج الجماعة إلى ثرية كبيرة. مثلاً، لأن لا أحد يقول هذا الجماعة أو اللي تصنع اللي رجعها اللي فعل فيها الأشياء من لأنه عالم وساعد على إقامتها ساعد على إقامتها <تصفيق> الواشعر بالحله من المجتمع وادعوا بالخير اي رسالة هذا الخير يبقى دي شفاعة حسب الشفاعة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يوجد هذه الأمور هذه تشفاعة في يأثق لو يشفع شفاعة تضيئة لكن له كثير من الوقت يجد على قرية في ثلاثة اليوم كي يشين عن محذبات حتى نأخذ كيف يحطيهم تدعو اعلى هذه القرية لاني يجب حيي الى فساد النار واحدة جماعي يقولون ان الناسان من في الشكل الجنازة لساعة مجد سلاة محاولة فيها بدأ في الناس جرح البداحة لغروض المساء للمقاؤنة حجارة والأجين بدا قال يقول عليه الله تبارك من كان في الاسلام في ذات من عمل بها الى يوم القيامه من الإسلام في الاسلام في ذات الخطئه عليه من عمل إلى يوم القيامه يقول لك ان يدك تقدر ليس هي اللي علمتنا سلا، هي اللي علمتنا العبار، هي اللي علمتنا بعد فقه، هي اللي علمتتنا سوران، هي اللي عرف، ها؟ أي سورة أو سورة؟ لا فعلت وفعلت، عندي شقاق الحسنة، وعندك أخر من سلم الحسنة اللي اللي تعملها، ولها أجرها وأجرها وحملا بس لا يمس. هذا يلي نصيب أبناءنا، يطيب مراعب من خلق دائم الى الهدى على الرشاد وعلى معالقة الحق جاد ما يكونش تلدي ما يكونش عالق ما يكونش عالق من لا لا بد ان يشفع لا بد ان يشفع يجمع يجمع الناس وزن الزهن يحولهم بشكل طريق ويحولهم ويوير لهم الطريق انتهي الشكاعة في فترة يكون الشعرة الله على النسان رسول المساء الشعرة اقزائه اي حاج ومينها الوساط يقفتك الكثير فالله يحضر الوساط بشر حياتك هذا لا حقك تتوكفي من خير لن تأتيجه حق حق جاني هو حق لإمام حق أنت من نمج هذا الحق وتنفضت في شرعه الوضياني هذا حسن بيهي هذا يقربه السفاعة القيامة التي فيها أكل حقك من بالذات أنا، أنا، أنا، أنا، أنا، أنا، أنا، أنا، أنا، أنا، أنا، أنا، أنا، أنا، أنا، أنا، حيث العصر والى انها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بطلق الله كواب هذا الحمد لأنها جيابة لأنها جمعتك كأنها جمعتك خرد على السلام الاول العلم عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكنوا جميعا اكمل لك الاجابة واحسن وهو قول ربنا قولا اي من اثيان قال ان سلاما على ان تسير سلام في المطاعم السلام ان تقرا السلام على من عرفت ومن من تعرف كنعم فتقرا كلام النساء على الرجال, أو الرجال على النساء اذا كانت لا لهم في السرندب وما في حاجة رفيح الرجال على النساء الكلام النساء على الرجال لكن إذا كنتي نيرة زعمت أن يعني ساد على سقرا يقصد من هذا ان ايقف او اتحدث اليها ونحن ثالث ماذا بقى؟ من لا يقصد ماذا؟ اه هل فقط لا يقصد بكحزات السحول منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حقيبة وعاسفا ورقبا وقاتل كل الإنسان على ما لقصدك ثم اذكر العقيدة واضح الله لا إله إلا الله لا يجمعا لكم إلى يوم السيامة لا ريب فيه اذكر المجد عن ما كل شيء من عند الله وعن انتغاءة المسيء إلى الله لازم يجمعا لكم إلى يوم السيامة لا ريب فيه ومن حفظة من الله خليفة لا أحد لا أحد أفضل من الله فيها في الآيات الملاحظة كده آيات فيها علاقة دولية وفيها كلام يعني صعب عليكم شوية لكن احنا نمر بكده نمر إولى سناس تريعة لأن فيها كلام عن عن بعض الفرق الذين لم يلحقوا بالمسنين، فما لكم في المناقصة أتين والمره أرقصوا في المناقصة، تختلف في المناقصة لي، لكن إذا هم مسلمين، وإحنا من المسلمين خلاص ولا ده مناصرين نحضر لهم، فما لكم في المناقصة أتين، إذا المناصرين دولا هم إذا هم رجل تقي، عبد الله من غير رأس من الجيش. مين؟ وجد اختلفت لهم كي منافسون ولمس منافسون لكم في المنافسون في أبي لا لكم لا لكم في فأم المنافسون الله أرتفعوا بما كفر الله أرتفعهم أرقعهم بشر أعماله بما فانفضح امرهم اتريدين ان تهدوا من اظل الله الله اظلنا فانتب تهدونا امن يبني الله فلم تجد له صبيلا هؤلاء المنافقون سيردونك فتركوك ردوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواعه نكفر بمثوبة انا عدوا الى الكفر بعد الايمان ومفاعته ومجته وجماله وتمعنين في قلب جسم آه هم عزينتهم ودوا لو تذكرون كفر كما كفروا فتكلمون سواه فلا تتخذوا منهم أورواء حتى يهاجروا في سبيل الله حتى يهاجروا اه لفعل المخيص هو جديد النبي نعلم لا منافسين بل من فكينوا الاعراب فمحمل المجينة ولا تتقدوا منهم وليا ولا نفسهم قلنا <تصفيق> الذين يصلون الى قوم <اللروح> بينكم و بينهم من شاء قلنا روح الجماعة إني جاءوكم حتى استجواهم أن يقاتلوكم أو يقاتلون قومهم، لهم عزيم قاتلهم، ولهم عزيم قتل قومهم من الكفار. عزيم أبكي من الذين سيدنكم منهم، فلوشاء الله لسلفهم عليكم فلقاتلوا، فما استجواكم فلم يقاتلوكم وعن قومكم السلام. لان ما ارادوا ان يقاتلكم فما جعل الله لكم عليهم لا تقاتلكم هذه جماعة اخرين بتحكي الايات عنهم سيبقى مرافقين يا اخي اي يهون الأولين يا سلام عليكم احنا امنا و من معكم شائحكم ده لا تقول تتجدون اخرين يريدون ان يأمنيكم ويأمنوا كلهم ها ؟ جلدوا اذا لقوا الذين امينوا قالوا امنك واذا خلوا الى سواقله قالوا امنا معكم اننا نحن مستفرون فجلنا يريدون ان يأمنيكم ويأمنوا كلهم لا لا يقول رأسه كلما رجوا الى السكنة في ارتكن فيه فالأهل يكثل كن معاه. فإن لم يعتذي لكم. ساكثلوا إليكم لي كم عين في السلم. ويبعدوا عنكم تخذوهم واختروهم حيث تكثلناهم. ليه واختروا. حيثنا وتكثلنا. لكم حيث في النار. يتحدث الآيات عن عمر القتل، عمر القتل فإذا كان القتل بأعداء الإسلام فلا يصح القتل بين المؤمنون أبدا لما يتطور أن المؤمن يرفع السلاح على المؤمن اللهم إلا أن يكون خطأا تم أن يكون قتلا متعملا فذلك لا يفضل عن المؤمن أبدا أرجع حكى في الآيات عن القتل خطا في القتل العام عن القتل في بيئة الله ولا أحد البيئة بتحضر لئن جمل لئن جمل لأو ليا المقتول واللي تحملها وشقيقتها طفله وأقاربه وعصابته جمعوا من الزمن لكي أن المقتول ااا شيئا عن المقتول كما عددها افتارت افتارت برقبات المؤمنة تقول لما يتمنى الوجه شهرين متسادعين لتفارة القتل العيد ومخطط في شهرين متسادعين جي تفارة الايد الجهار نكيب مكين. اكيانا متنى الذين جارينا من النساء ثم يعودون ما قال فتحرير وقوة من صديق الله ثلاث لم يجد فطيار السحرة من فمن لم يبتئ فطعام الطيّان من الله اللهم أقول وقوة من أمة من غير سهرين السحرة من من الله نسأل الله علمنا زكر الله أهلي دعنا قتلنا أسماء بعض المعارف مع شو فقتلنا قتلا خطأ بعض الاشخاص فقل لهم عليكم أن تسوون من الصلاح آمين لكن خاطري المقتولين ما كان المؤمن اي احسنة المؤمن الا أل فتحرير ورقبات المؤمنة ردية المسلمة الى احسنة الا ان يصبح فإن كان من خلم العديد منك وهو مؤمن فتحرير ورقبات المؤمن مديش الدول لأن الدول يدفها لأن الجماعة عدو للغا هتقوم علينا فجدت نجام الكثرة فقط لكن الدولش الدول بقوم اعداء لنا اتج واحد مؤمن لكن اوقات بيكونوا ايه قطار واعداء لنا وهو عندهم وقاتل المؤمن ده ما ايه ما اديهوش الدور ان يعمل اللي هي تحصن فان كان قوم عدو لكم وهو مؤمن فتقرر وقدرته في وفي الزه لا هلو. هلو.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 انا قلت لك اه مجلد مجلد اه لا لو كنت سخره انا احترم مجلد احترم, مجلد احترم هذا المشق ولا اعتبر على اعصبي انا قلت لك انكم مخاطر خالد ديت ما يقدرش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 المؤمنين اللي يأكم معاهداته والاسلام ويكر لا اسر واسر على كبابل واقتفاة وكبابل الخمور وكبابل كده وكبابل كده وكبابل النساء هذه معاهدات نحن فلت اختار الاسلامون اختارهم هل <تصفيق> الله الله کنید یک was for them No, no, no, امان خدا برو الله <سؤال> هو و Amen.